بسم الله الرحمن الرحيم أ ت ي امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالي عما تشركون ينزل الملائكه ة ب من أمره على من ي ش ا ء م ن ع ب ا د ه أن أ ن ذ ر ح ي م خلق السماوات و ا ل أ ر ض بالحق تعالي عما ن تشركون خلق خصيم خلقها الإنسان والأنعام لكم فإذا من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء هو م ن ا ف ع و م ن ه ا ت أ ك ل و ن ولكم ف ي ه ا ج م ا ل ح ي ن ت ر ي ح و ن وحين تشرحون و ح ت م ل أ ق ا ل ك م إ ل ى بلد ل م ت ك و ن و ا ب ا ل ي ه إ ل ا بشق ا ل ح س إ ن ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبضال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائك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 م و س و ع و النابلسي ل ل ع ن ب و م ن ا ل ث م ر ا ت إن في ذ ل ك لآية ل ق و م ي ت ف ك ر و ن و س خ ر ل ك م ا ل ل ل ي و ا ل ن ه ا ر و ا ل ش م س والقمر ن ر مسخرات بامره ان في ذلك ل آ ي ا ت لقومه يعقلون وماذا رايكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك ل آ ي ه لقومه يذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حيه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون والق في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق أ ف ل ا تذكرون و إ ن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إ ن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون ن م الله لا يخلقون شيئا و ه م ي خ ل ق و ن أ م و ع ه ا ء وما ي ش ع ر و ن أ ي ا ي ب ع ث و ن إ ل ه ك م إ ل ه و ا ح د ف ا ل ذ ي ن ل ا ي ؤ م ي ه ق ل و ب ه م منكرة و ه م م س ت ك ب ر و ن ل ا جرم أ ن ا ل ل ه ي ع ل م ما ي س ر و ن و م ا ي ع ل و ن إنه ل ا يحب ا ل م س ت ك ب ر ي ن واذا قيل لهم ماذا أ ن ز ل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم أ ل ا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم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 بل إ ن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين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 جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفهم ي الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا ا ل ج ن ة بما كنتم تعملون هل يعذرون إ ل ا أ ن ي أ ت ي ه م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 موسوعه ا ل ذ ي ن أ ش ر ك و ا ش ل س ا ل ل ه ما ع ب د ن من ا د و ن ه م ن نحن شيء ا ل ا آباؤنا و ل ا ح ر م ن ا ي ه من ش ي ء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إ ل ا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل امه رسولا أ ن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت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 وما أ ر س ل ن ا من قبلك إ ل ا رجالا يوحي إ ل ي ه م فسلوا أ ه ل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون بالدينات والزبر و أ ن ز ل ن ا ك ا ل ن ا س م ا ن ز ل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون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 شيء ي ت ف ي ض ظ ل ا ل ه عن ا ل ي م ي ن و ا ل ر م ه م د ا خ ر ا في ا ا ا ل س م و ت و م النابلسي في ا أ ر ض م ة و ا م ل و ه موسوعه لا ن ا ل ن ا ب م و ي ل ع ل و ن م ا يؤمرون و ق ا ل ا ل ل ه ل ا تتخذوا إلهين اثنين إلهين إ ن م ا ه و واحد إله فإياي فارهبون وله م ا ا في ل س م ا و ا والأرض ت و ع ه النابلسي د ي و أ ر ا للعلوم ه ت ن و الاسلاميه بكم من م ن ع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 فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم كالله ل ت س أ ل ن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون و إ ذ ا بشر أ ح د ه م بالانثى ظل وجهه م س و د ا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوريا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 وهو العزيز الحكيم ولو ياخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من د ا ب ة ولكن, ولكن يؤخرهم إ ل ى أ ج ل مسمى ف إ ذ ا جاء أ ج ل ه م لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب أ ن لهم ا ل ح س ن لا جرم أ ن لهم النار و أ ن ه م مفرطون كالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم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 للشاربين موسوعه النابلسي ورزقا حسنا إن للعلوم الاسلاميه من الجبال بيوتا ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يحرشون ثم كلي من كل الثمرات فاستكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف أ ل و ا ن ه شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس إ ن في ذلك لايه لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إ ل ى أ ر ض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إ ن الله عليم قديم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 وهو ك ل على مولاه أ ي ن م ا يوجهه لا ي أ ت ي بخير هل يستويه ومن ي أ م ر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات و ا ل أ ر ض وما أمره ان كلمح البصر أقرب أو هو إ الله على كل شيء قدير والله أ خ ر ج ك م من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا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 يستخفونها و م ضعنكم و ي و م إ ق ا م م ت ك و م ن أ ص و ا ت ه ا و ب ل س ي ر ه ا للعلوم الاسلاميه ما خلق ظلاله وجعل لكم من الجبال أ ك ن ا ن ا وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم ب أ س ك م كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل امه شهيدا فلا يؤذن للذين كفروا للذين ولا يؤذن ه موسوعه النابلسي ن ظ للعلوم م و ا ا الاسلاميه يخفف عنهم ه ن ر و واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا وصدوا ُ عن سبيل ِ الله زدناهم َُْ عذابا ََ فوق ََْ العذاب ََِْ بما َِ كانوا َُ يفسدون َُُِْ ويوم َََْ نبعث ََُ في ِ كل ُِّ أ ُ م َ ه شهيدا ًَِ عليهم ََِْْ من ِْ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م ْ وجئنا ََِ بك َِ شهيدا ًَِ ا عَلَى َ ه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 موسوعه ا ل ل لجعلكم ه أمة و ا ح د ة و ل ك ن ي ض ل من يشاء و ي ي ه د م ن الاسلاميه موسوعه ا م ل ن ك م ا ب ل قدم ب ع د ث ب و ت ه ا و ت ا و ل ا ل م و ه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 وليجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او ا ن ث ي ومؤمن فلنحيينه حياه طيبه ة و ل ن ج ز ي إنهم أجرهم أ ب ح س ن م ا ك الله ن و ا ي ع م و ن فإذا ا قرأت ق ر آ ن فاستعذ ا ب ل ل من ا ل ش ي الرجيم ط ا ن إنه ل ي س له ل س ط ا ن ع ل ى الذين آمنوا وعلى ربهم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 والله أعلم بما أعلم ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون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 صدرا ل موسوعه النابلسي ب للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن أ م و س و ل ئ ك ه م ا ل غ ا ف ل و ن ل ا جرم أنهم ف ي ا ل آ خ ر ة ه م ا ل خ ا س ر ربك و ن إن أم ل ل ذ ي ن ه ا ج ر و ا م ن فتنوا بعد ما فتنوا ثم ث م ج ا ه د و ا و ص ب ع و النابلسي ك من للعلوم ر ر ح ي يوم تأتي ا ل ن ا س ل ا م ن ه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 ف ف ك موسوعه ا ل ل ه ن ا ب ل س ا ل ج و ع و ا ل خ و ف ب م ا كانوا ل ا س ل ا م ل ه فكلوا ذ فأخذهم ب و ه ا ع ذ ا ب ه م ظ ل مما و فكلوا ن م رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا ن ع م ة الله إ ن كنتم إ ي ا ه تعبدون ن إ م ا الميتة حرم عليكم و د م و ل ح م ا ل خ ن ز ي ر و م ا أ ه ل س ي للعلوم ه ا ل ا س ل ا ح ي م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 ربك للذين عملوا السوء ب ج ه ا ل ة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم ان إ ب ر ا ه ي م كان امه قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه اجتبيه وهديه إ ل ى صراط مستقيم وآت إله في الدين موسوعه ا ل آ خ ر ة ل م ن ا ل ص ا ل س ي للعلوم ح ي ا إ ل ي ك أن ا ت ب ع س ل ا ه م ح ن ي ف اسماء الله ا ل م ش ر ح ي ن إن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 ص ب ر ت م ل ه و خير ل ل ص ا ب ر ل ن و ا ص ب ر وما صبغك إ ل ا ب ا للعلوم ه ولا تحزن ي ه م ل ا تك في ضيق م ا يمكرون إن ا ل ل ه مع ا ل م ي ه ل ف ض الدكتور م ن ا ب ل س ي